جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سائل يقول جئت من مصر للعمل بالسعوديه فقمت باداء عمره في شهر شوال فما الحكم هل انا متمتع نعم أنت متمتع جئت للعمل ومجيئك كان في شوال و أديت العمره ثم جئت للمدينة فإن شئت أن تحرم بعمرة جديدة فهذا أكمل لك وإن شئت تلبي بالحج وفي كلتا الحالتين أنت متمتع نعم يقول هل هناك مواقف للدعاء في الحج نعم المواقف التي للدعاء في الحج ستة مواقف مر بيانها وهي من أرجى ما يكون في إجابة الدعاء على الصفاء وعلى المروه وفي عرفات وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى في أيام التشريق الثلاثة نعم احسن الله إليكم هل يجوز للضعفاء إذا نزلوا من مزدرفة أن يطوفوا قبل الرمي نعم لهم ذلك الضعفاء إذا مشوا آخر الليل لهم أن يطوفوا قبل الرمي ولهم كذلك أن يرموا حسن الله إليكم يقول هل يجوز إلقاء خطبة على حجاج حملة إذا لم نتمكن من استماع خطبة المفتي؟ خطبة المفتي سماعها متيسر ولا يصلح ان تتعدد الخطب وسماعها متيسر عبر وسائل الوسائل الحديثه الميديا او غيره من الأجهزة فسماعها متيسر فيحرص على سماعها وهي خطبه من فضل الله سبحانه وتعالى وافية وجامعة ومفيدة جدا ينبغي أن يحرص الجميع على سماعها وأيضا بعد أن تنتهي الخطبة والصلاة يناسب أن تترجم في المخيمات لأهل اللغات الأخرى حتى يستفيدوا من مضامينها العظيمة ومما اشتملت عليه من توجيهات نافعة مسددة نعم هل يأخذ من أظهاره أو من شعره شيء من أراد الحجة والأضحية من أراد أن يضحي من أراد أن يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج فإنه إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى تدبح اضحيته لحديث أم سلمة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأبثاره وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي الروايتين الأولى فيها الأمر والثانية فيها النهي والأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم نعم حسن الله إليكم يقول من فعل عمر في أشهر الحج وعاد من مكة إلى المدينة ماذا يفعل إذا أراد الحج إذا أراد الحج إن كان هذا السائل من أهل المدينة فإن آه تمتعه ينق ينقطع برجوعه إلى المدينة لأنها بلده وان كان ليس من أهل المدينة وإن مجاها ليبقى فيها إلى وقت الحج فإنه متمتع فإنه متمتع فان شاء ان يعتمر بعمره جديده او يلبي بالحج وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا نعم هذا سائل يقول نود منكم نصيحه للمسبلين نعم الاسبال جاء فيه وعيد شديد في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وادرجه عدد من أهل العلم في الكتب المؤلفه في الكبائر ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب في الكبائر ذكر من جملتها الإسبال لما فيه من وعيد شديد والعلماء رحمهم الله يقولون تعرف الكبيرة تعرف المعصية بأنها كبيرة بلعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها أو التوعد على فعلها بالنار أو التوعد على فعلها بعدم دخول الجنة أو قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا أو نفي الإيمان لمن فعلها لا يؤمن فهذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة والاحاديث التي وردت في الإسبال جاء فيها الوعيد بالنار والوعيد بالنار لا يكون على الصغائر واللمم بل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسلم مما يدل على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين على خطورة الإسبال وأنه ليس بالأمر الهين والحج فرصة عظيمة جدا للتخلص من الإسبال لأن الحاج يرى نفسه في الحج حريص على لباس الحج بدون أي خطأ وبدون أي مخالفه يرى نفسه حريص جدا على لباس الحج بدون أي خطأ وبدون أي مخالبة ولهذا ترى بعضهم يسأل عن حذاءه إن كان فيه خياطه أو حزامه وبعضهم يسأل عن الأزارير التي تكون في الرداء وأسئلة كثيرة جدا تتعلق باللباس تدل على حرص شديد من الحاج أن لا يقع في مخالفة تتعلق في لباس في لباسه في في فليستفد من هذا الحرص فليستفد من هذا الحرص بأن يكون لباسه ليس فيه مخالفة شرعية في كل وقت كما كان حريصا على سلامة لباسه في حجه من المخالفة فليحرص أيضا على سلامة لباسه من المخالفة في كل وقت والأحاديث التي فيها التي تعلق بالتحذير من الاسبال جاء فيها وعيد شديد لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء ما أسفل كعبين من فهو في النار جاء فيها حديث واضحة أنه هذا من الكبائر، فالواجب على من كان مسبلا أن يتقي الله عز وجل وأن يرفع من ثوبه وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن طعنه المجوسي جاءه غلام وقال هنيئ لك يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وستشهدت في سبيله ثم مضى الغلام وكان ثوبه نازلا عن كعبه فقال عمر رضي الله عنه ادعو لي الغلام وهو رضي الله عنه في تلك الحال مطعون في بطنه وفي هذه الحالة السديدة وقال ادعو لي الغلام فدعوه قال يا غلام ارفع ثوبك يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك فإنه أتقى لربك لأن رفعك لثوبك في تقوى لله عز وجل والبعد عن معصيته وارتكاب هذه المخالفه التي حذر منها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأبقى لثوبك أبقى ثوبك لأنه أنقى آآ آآ الثوب وأبقى نعم سأل الله إليكم هذا سائل يقول زوجتي تمنعني من البر في أمي نعم أكمل يقول زوجتي تمنعني من البر في أمي لو كان السؤال بالعكس لكان مقبولا لو كانت امرأة تسأل وتقول زوجي يمنعني أن أبر أمي لكان السؤال مقبولا أما رجل ويقول زوجتي تمنعني الرجال قوامون على النساء لو كانت امرأة تقول زوجي يمنعني من أن أبر أمي لكان سؤالها مقبولا لتسلط الرجل عليها وقوته أما أن يقول الرجل زوجتي تمنعني فالسؤال من أساس غير مقبول وعلى كل حال عليك ببر والدتك وبرها واجب أوجبه الله عليك واحذر من العقوق والقطيعة واستفد أنت وافد زوجتك بالأحاديث والايات الواردة في بر الوالدين وزوجتك إن كانت تمنعك كما تصف من ذلك فهي لا تعقل لأن برك بوالديك من مصلحتها هي ومن مصلحة أبنائها لأن بر الوالدين فيه بركة على حياة الرجل وعلى أهله وعلى ذريته نعم أذسان يقول هل للمتمتع أن يقول اللهم لبيك عمره متمتعا للحج أم يقول اللهم لبيك عمره فقط يكفي أن يقول لبيك اللهم عمره دون حاجة لأن يضيف متمتعا بها إلى الحج نعم هل يجوز استعمال المشابك تثبيت الإحرام استعمال المشابك لتشبيك الإحرام تارة يكون باستعمال عدد من المشابك بحيث يكون الإحرام أشبه ما يكون بالفنيلة والمحيط للجسم على هيئة فهذا ينهى عنه أما إذا استعمل واحدا مشبكا واحدا ليمسك لي الإحرام من السقوط عن عاتقه فلا حرج عليه في ذلك نعم يقول هل يجوز الاهداء بالصيام الأصل في الأعمال لا يهدى شيء منها للأموات إلا ما دل الدليل على مشروعية إهداءه وحسب علمي لم يرد دليل خاص على مشروعية إهداء فيبقى على الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يقول ما معنى قول المؤلف صحيح على شرط البخاري ومسلم هل لا حرج في الحديث معنى ذلك أن الحديث صحيح مثل صحة ما في البخاري وفي صحيح مسلم لأن الإمام البخاري له شرط في صحيح التزمه في الأسانيد والروات وكذلك مسلم وهذا الحديث المشار اليه ليس مخرج عند الشيخين لكنه على شرطهما نعم ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا اجمعين لكل خير